بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فيسر أخوانكم في المكتبة والتسجيلات السلفية بتريم أن يقدم لكم المصحف المرتل بصوت الشيخ الفاضل أبي اليمان عدنان بن حسين المسقري حفظه الله تعالى والذي سجل من صلاة القيام